وَلَ قَدِفَةَا قَابِلَهُ قَوْمَ فِعَونَ وَج أَهُم رَسُول كَرم أَنْ أَدُّ إلَ يَعِبَادَ اللهَّ إِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمين وَأَلَّا تَعلُّ على اللَّ إِ 117. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون 118. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 119. فدعا ربه أن قوم 112. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون 113. وترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون 114. كم تركوا من جنات وعيون 115. وزروع ومقام كريم كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إنه 116. كان عاليا من المسرفين 117. ولقد اخترناهم على علم على العالمين 118. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين 119. إن هؤلاء ليقولون 117. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين 118. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 119. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين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 119. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 110. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 111. ذق إنك أنت العزيز الكريم 112. هذا ما كنتم به تمترون 113. إن المتقين في مقام أمين 112. في جنات وعيون 113. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين 114. كذلك وزوجناهم بحور النعين 115. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم 113. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم 114. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 115.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 بَتَّ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها.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 117. من ورائهم جهنم 118. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء 119. ولهم عذاب عظيم 110. هذا هدى 111. من رجز